نظم متن المقصود للشيخ احمد عبد الرحيم يقول بعد حمد بالجمال مصليا على النبي والآل عبد أسير رحمة الكريم أي أحمد بن عابد الرحيم فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما ستسرد فالعين إن تفتح بماض فاكسر او ضم او فافتح لها في الغابر وان تضم فضم منها فيه او تنكسر فافتح وكسر نعيه ولا منو بما قد فوتحا حلقي سوادا بالشذوذ التاضحا ثم الرباعي بباب واحد والحق به ستا بغير زائد فوعال فعولا كذاك فيعلا فعيال فعلا كذاك فعللا زيد الثلاث اربع مع عشر وهي لاقسام ثلاث تجري اوالها الرباع مثل اكرما وفعلا وفاعلا كخاصما واخصص حماس ينبذ الاوزار فبدأ هاكا سرا والثاني استعل فعل كذا تفعل نحو تعلم وزد تفعل ثم السودات استفعل وفعل وفعل وفعل فعل ليه فعل لا وفعل ما قد صاحب اللامين زيد رباعي على نواع في ستة النحوف على الفعل لا ثم الخمات وزنه تفعل باب المصدر وما يشتق منه. ومصدر أتى على ضربين ميمي وغيره على قسمين من ذي الثلاث فالزم الذي سمع وما عداه فالقياس تتبع ميم الثلاث إن يكن من أجوثي صحيح أو مهموز أو مضعفي أتى كمفعل بفتحتين وشذ منه ما بكسر العين كذازم الزمان والمكان من مضارع إلا بكسرها يبن وافتح لها من ناقص وماقل واعكس بمعتل كمفروق يعن وما عدى الثلاث كل جعلا مثل مضارع لها قد جوهلا كذا اسم مفعول وفاعل كسر عينا واول لها ممن يصر واخر الماضي افتح عنه مطلقا وضمئن بواو جمع الحقا وسكنن ضمير رفع حجك وبدا معلوم بفتح سوركا الا الخماس والسداس فكسرا ان بودئا بهمز وصل كامتحن ثبوتها في الابتدا قد التزم كحذفها في درجها مع الكلم كهمز امر لاهما ومصدري والو ايمن وهمز كجهري وابن من ابن ابنه واثنين وامرئ امراه واثنتين كذا اسم نست في الجميع فاكسرا لها سوا في أيمون ألف تحن وأمر ذي ثلاثه نحو قبلا ثم كما بماضيين جوهلا وبرع مجهول بضم حوتما ككسر سابق الذي قد خاتما مضارعا سم بحروفنا حيث لمشهور المعاني تأتي فإن بمعلوم ففت وجب لو باع غير ضم مجتنب وما قبيل لاخر اكسر ابدا من الذي على ثلاثه عدا فيما عدا ما جاء من تفعل كالاتي من تفاعل تفعل لا وان بمجهول فضمها لذي كفتح سابق الذي به اختت وآخر له بمقتضى العمل من رفع نونصب كذا جزم حصل أمر ونهي ان به لا من تصل أولى وسك ان يصحك التمل ولا خرح إن يعلق في أمثيلة ونون نسوة تفي وبدأه أمر حاضري وهمزل سكينتان صجري أو أرقي محرك ثم التزم بناءه مثل مضارع جزم كفاعل جئ باسم فاعل كما يجاء من عليم أو من عازم وماضم بضم عين استقر كضخم أو فين وان بكسر لازم جاك الفعل والافعل الفعلان واحفظ ما نقل بوزن مفعول كذا فعيل جاء اسم مفعول كذا قتيل لكثرة فعالون فهون فعيلون في تصريف الصحيح وما ومضارع مضارع تصغفا لأوجه كالأمر والنهي حرفا ثلاثة لغائب كالغائبة كذا مخاطب وكالمخاطبة ومتكلم له اثنانيهما في غير أمر ثم نهيا أولما لعشرة يصرف اسم الفاعلين فعالة وفاعلين فاعلين وفاعلين فعال فعال وفيه مضم فاوى شد التالي فاعلة فاعلتين فاعلات وفاعلة كما قد نقلا ثم اسم مفعول لسبعينيات مفعولة وفن مفعولات كذاك مفعول مثنى ومفعولون ثم جمع تكسير يضب ونون توكيد بالامر والنهي صل وذات خف معسكون لا تصل فصل في فوائد بالهمز والتضعيف عد ما لزم وحرف جر إن ثلاثي الموسم وغيره عد بما تأخرى وإن حذفتها فلازم يرى لصادر من امرئين فاعلا وقل لك الإله زيدا قاتلا ولا هما أوزائدا تفاع وقد اتى لغير واقع جلا وابن اللتاء لافتعال طاء فاء من احرف لاطباق تب كما تصير دال لزايا تكن او دال لو دالا كالذ جالس وان تكن فلافتعاليا سكن او ولو فى صيرا تكن ودغما واحكم بزيد من قويسا هل سنم فوق ثلاث إن في ذي المرامة وغالب الرباع عز ما عدا فعلال فعكسا كذرب قهتدا كل الخماس لازم إلا استعل تفعل أو تفاعلا قد احتمل كذا السداس غير باب استفعلا وسرند ورند بمفعول صلا لهمز افعال معان سبعه تعبيه سيروره وكثره حينونه ازاله وجدان كذاك تعريض فذا البيان لسين الاستفعال جامعان لطالب سيروره وجدان كذا اعتقاد بعده التسلي سؤالهم كاستخير الكريم حروف ويهيا حروف الْعِلَّةِ والمد ثم الليل وَالزِّيَادَةِ فإن يكن ببعضها الماضي استتح فسم معتلا مثالا كاوضح وناقصا قل كاغزاء اختتم به وإن بجوفه فاعل وبي لفيف ذقتران سمئ عين له منها كلام تستبل وان تكن فاء له ولام فذفت راق كاوف الغلام وادعم لمثلي نحو يا زيد كففا فكف قل وسمه المضاعفا مهموز الهمز اشتمل نحو قرأ سال قبل ما أفل ثم الصحيح ما عدا الذي ذكر اغفر لنا ربي كما له غفر باب المعتلات والمضاعف والمهموز وَنَوْيًا حُرِّكَ قُلِبْ آلِفًا مِنْ بَعْدِ فَتْحٍ كَاغَزَ الَّذِي كَفَى ثم غزا وغازتا كذا غزت وآلِف للساكنين حُودِفت وَالْقَلْبُ فِي جَمْعِ الْإِنَاثِ مُنْتَفِي وَغَازَ وَكَذَا غَزَوْتُ فَاقْتَفِي وَانْسُبْ لِأَجْوَفَ كَطَالَ كَالَ ما لك غاز ثم كف قد تم كغاز تحب من قلنا أو كلا بضمها وكسرها روى والياء إنما قر لها قد كسف بقيم فأله خشيس للضرر أو ضم مع سكونها فصيري و وانفق يسير فيك يسيري وواو نفر كسر تسكن تصير يا أنك جير بعد نقل في جور وإن تحرك وهي لام كلمتي كذا فقل غبي من الغباوتي حراك تد يا كواوين ما صح ساكنا فنقلها يجب مثال ذا يقول او يكيل ثم يقاف والاليف عن واو سقم وانهما وإن محركين في طرف مضارع لم ينتصب سك تحق نحو الذي جامر وما أو من عفى أو من قشي ويا أذق للآلفا واحذفهما في جمعه للتثنية وما توزيا بذا مستاوية وفي اسم فاعلج قل قائل بآلف زيد وهمز ما تلا في ناقص قل الغازم لم ينتصر ولا بلا وحذف يجب وكما قول اسم مفعول خذ بالنقل كالمكيل واكسر فأذا ومثل المغزو حتما أدغما كذاك مخشي بعد قلب قدما وامر غائب أتى من اجوف كلي يقول واصله غير خطي مخاطب منه كقلب النقل وحذف همزه وعين الاصل وفنه على كقولا والتزم من ناقص في ذين حذفا للمتن وحذف المعتل في مستقبلي وامد ونهي متى تعلم جلي بباب ماك وهبوك وامد وريف زد وقل ما قد واردا ثم اللفي فلا بقيد قد حكم للامه بمال ناقص علم وكالصحيح حكم لعين ما قل وفاء مفروق كمعتل زك وامر ذا للفرض قه وقيقيا لاثنين قو وقين may وما كمد مصدرا أو مد مضاعف فهو بإرغام قم أو كمددنا أو مددنا فظهر وفيك لم يمد جوز كفري مهموز نبد متى متاسكا بمقتضى حركة أو اتركا كياكولي ذن يومن واتشع حركته وسابق كذا اتى نحو قراء وان يحركه فقط كسال كذا وسل أجز كمن ضبط وحذف همز خذ ومر كل لا تقف وكالصحيح غيره صرف وقف قد تم ما رمنا من المقصود فاعذر حديث السن يا ذا الجود وأحمد الله مصديا على محمد وآله ومن تلاء